مَجَّعَلْنَاهُنَّ طُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقُنَّ طُفَةً عَلَقَةً، فَخَلَقُنَّ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقُنَّ الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فَخَلَقُنَّ الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أن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 فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة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 وعليها وعلى الفلك تحمدون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه ما هذا إِلَّا بشر مثلكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل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 قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 فأخذت أم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أدلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول ما كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفألا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرس العظيم سيقولون لله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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ بَأَنَّ أَيْدُهُمْ لَقَادِيٌّ إِذْ فَعَبِلَتِهِ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْرَبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَةِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْنَ يَحْضُرُونَ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ترزق إلى يوم يبعثون فِي نفق في الصون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءنون فمن فقلت موازينه فَأُولَئِكَ هم المفلحون ومن خطفت موازينه فأولئك الذين خسروا فِي في جهنم خالدون تلفح وجوبهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 لَكِن كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ذِكْرِي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 ومن يدع مع الله الها اخر لا قران له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير